باهله بولله قدره ما خلت يا دليتن كلهتن كبدك سبع او صمه سب دليت يا بوللوك عليك يا بولله انت اذا يز ربي يز وجه حتى في الشر نعم قالوا حتى في الشر تجدد دا يكون سكتل ربك تليله ما راح سبعه ربي قتل خلاص اقتلك انا طيب قبرصاتيو خل... نعم حتى قبرصاتيو رب الستيلو رب دا يكون كتي بقولوا زيوم جبرياز زي والعياذ بالله كله قبربي هيرم نسب دليت كم زي بقولوا زيئه امنه مالها الثانيه تقلائتي القدريه انصرنا يوم دماء القدر يا زباله اذا ما عقيدتكم يا معشر القدريه انتم قدريه انت اتي امنتناتكم تلهم من, من يوم دم الذين قالوا ان العبد مستقل بعمله في الاراده والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه اثر باركس ودسب حادثه زخونه بار يا ربي كسر صرح كسرحن كله رؤوس زغال بعلي سرح زله ديليتي ابو كم اون قد راح ليبل يعني سبقه التديلي بعلي وربي جاتهو نغير يا بولون خمرت ساتيو نب حرام تقيدو بعلي سبزي ربي ايد ليلو رب سبحانه وتعالى مشي اي نبن. زس سبزي بعلو زغبره زلو بحالتي يوم القدريه الجبره يا اخي اني سبعلو يسرحلوا اي نبل سب ولا حنت دريت يا ابو اللون رب زخه سب كعندي دليت يا ابو ووسط كلت يوم تقرف الجبريه اه شباب وا القدريه واهل السنه والجماعه من خصوصيات اهل السنه والجماعه هم وسط دائما اهل السنه والجماعه لا غلو ولا تساهل لا افراط ولا تفريط تشدد يا ابو اللمه اهل السنه والجماعه ابزقونه اكايدو كمون تساهل شلل المبال يا ابو اللمه بل انما لبد حز وسطيه ماكله زين دماني حزان يغبا الجبريه <سؤال> والقدريه ورد على طائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع الرد على الطائفة الأولى اللي هي الجبريه كما يجرنا من السله نحن اهل السنه والجماعه السلفيون كما يجرنا زاتهم من السله من كنفلتلنا وبالمناسبه زغون يكون كنناقشوا مغنيات شبهات كطوله هذا سب قابسون قرحه قالوا ك اصحاب الاهواء اصحاب البدع اهل البدع والاهواء كذئاتهم كنرحق علينا مغنيات شبهات نباع لهم تسكيمهم قال له بغاز شبهات فيروس كي يحلفوا في الكمت بل انما ذئاتهم يناقشهم علماء اهل السنه والجماعه يناقشهم ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتهب الى ما لهتي على طائفة الاولى الجبريه بالشرع والواقع بغتنا قرن المصلم يرو اولا بالشرع قال ايد ما واقع تكون زخنه نجر ما لهتي تزقات ما الشرع فان الله تعالى اثبت للعبد اراده ومشيئه رب سبحانه وتعالى اثبت للعبد اراده ومشاء نسب زي اراده ودمت جلت كم زلوه ورب سبحانه وتعالى اقران تقيسل سدلت له كن ابتش دلت زلوه نغرات مخيري بمرتوه سلاز غبره زلو سبز حوادث دنغت ناي ماكينات ودقن ببينيني انا شباب اتي سبزقه تلزله ربع حنقول يبو حرام مخوني فلتعله كيدو تقا بيلو قتلوا دي ولا بدليتي يزبق اسدلو انا شباب تجددو ويس بدليتي زقه تلزله بدليتي جبريا بنخلوا ولا بدليتي كون نربيها تي بنو سبحان الله كباك اس كله خابغزو نخستو قفلو يليه الله وز زقت الله سلازي زختا حزقي يا معلتي طيب رب خطيبو ربي خطيبو قابلاتو. لو تتحدثون السبزي حج تخيل تقعدنا بركب مكنس كنت موت لا ابنك ايدلان زانبرت بدلت ابساعة اب ساعه تزبخه بمن واضح اهرسنه للجماعه خمس قروم من زفالاليو نفس السبز قتلن اب حدقه وديقوز وموت بدنغت ببين اخوت ولذلك اضاف العمل اليه قال الله تعالى سلزي رب سبحانه وتعالى تي جلس راحتنا سبات مليس والله صغتكم كمزيق مصرح لنا بنا مليس والله توكدي قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره اب سوره ال عمران مالتي ايات قسر 153 منكم من يريد الدنيا كبخوم الدنيا زدن له ومنكم من يريد الاخره قال بخومك الاخره زدن له لذلك درت كمزلود كمون رب سبحانه وتعالى انتى وقال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتذنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها سوره الكهف الايه 29 اب سوره الكاف قول سرعسران جاءت رب سبحانه وتعالى انتي بلال الله وقول الحق من ربكم بل له حق منكم الله تقبلوا فمن شاء فليؤمن زد له يؤمن سجدت له تالله مؤمن تأمن لذله ربي هداسل ذهبوا لكن تبقى سله مالته بعلهم يبغساله تحقق فتايدو ناط توحيد ناصنا ومن شاف اللي يكفر زاليد ما يقعد له رب سبحانه وتعالى قوموا له لكن اذا كمرطهم كيدو مالته يكون لكن رب سبحانه وتعالى تا نتيجه كن نكر له مالته ان اتدنا للظالمين اي للظالمين بالكفر والبدع والمعاصي زوم عمسنبسونغن دليتنا خبر خبنا فمن شاف اليوم ومن شاف ليفرخهبله دليتنا هنا لهم تدا كفرلوغن كحزوم بتعز كفروا ويدما بتبدعز غبرو بت مخالفا رسول الله صلى الله عليه وسلم زغبرو زلو اسد مانتا اماراتيو زلو والعياذ بالله نارن احاط بهم سرادقها ناريا زي نار يا زنارج ادماني احاط بهم سورادقها سورادقها مالت اي سوار السور كل مالته ادمانته كانوا بلا نخل حصور تحذر يا جهنم موصيل من يوم وتم كفار تصومون من غير رب مس كاب جهنم يوصوا سلازي انت ايو ديلات لكم جلدت نتكم تقصا صرو يبل رب سبحانه وتعالى لكن وديت ديلاتكم زلوق زي اراضي الزلنا مالد وقال كمون رب سبحانه وتعالى انتيلو من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد ازياء سوره فصلت نرخبه ايات قصري 46 <تصفيق> من عمل صالحا فلنفسه خيرز قبره صبو سناي قبر زبره لنفسي ومن اساء فعليه حمغز قبره والنمن لنفسي مالت ولاد سلازي خير ربي يسرحنا التوحيد يزنحنا كم قلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نختل قبرنا كالتذونه بالمعاصي يرحقنا وعباد كله جزاكن عشرون كنعمله من كلنا هدايا مننا يلوم يغبرنا وما ربك بظلام للعبيد رب سبحانه وتعالى كن ايذلمني اي لو مالتي لذلك خير تا غيركم نفسكميو ما تا غيركم دماغو تا غيركم ما نفسكم يلو رب سبحانه وتعالى تدلتنا حنا خمزلو بزن عيا زين غرنا الجبريان ملو صلم ساعه تاكل سلازل لا اند كل انسان يعلم الفرق بين افعاله الاختياريه التي يفعلها بارادته زخون نجر قبرن كولو بدليتو لي زكبر زولو بزي دليتو نفس يفلطاي مالت مثلا كبت بدليتو زقبروا الاكل والشرب والبيع والشراء كم كمل نوعن كولو كساتين كولو اذا دليت الله والشراء كمون كجز كشهد كلوت از كله وبينما يقعو بغير ارادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح الوغا قال له سبحان الله بزيد ليتناتو رب خطيب له نبل كعبد ليتناتو وصاي زونه رب خطبته لي يلو خطيب له بزيد دايزي مثلا انت دع عشو تتاحزو وي رسمي اب سع تزيفرفرت ز عسوزيا ز نصر وحن كله ويدما اندى صرى كله بلاصو توعيد ودر ابذاس عزيامو تمثلا نحنا نتاين بالمالتي اذا بدليتو ايكونن نبل فهو في الاول فاعل مخير بارادته من غير جبر اتقدميتي كبلع قصتك كشاهد كل وطن كله زغدو ديلن بدليتو ابتاخاليتي كن مختار بدليتو باماراتناتو مالتي ولا مريد لما وقع عليه ايدلون تشز غط موزل جبري ازغلتنزي كفالليو اي كالو سلازي كل لما وقع ولا حمقنده قبره كله ولا حمقنده قبره سب ولا حنت دليت بها لي كله كبربي از كله وتغليت الرد على الطائفة الثانيه القدريه بالشرع والعقل بحصر زبله ان قدريا خني كمي بشرع والعقل بشرعي الكتاب والسنه على فهم سلف الأمة والعقل كم اون بعقلي مالتي اما الشرع تقدميتي بشرع دركنا مالتو فان الله تعالى خالق كل شيء رب سبحانه وتعالى نقولنا نجر خالق حتى تصرحنا رب خالق طيب يا شباب من هذ الايا زي ازي نقرني رب سبحانه وتعالى صرحنا خمس خلق نحن تخليقنا هنا تخليقنا تصرحنا اول كله تخليق اه رب سبحانه وتعالى انتي والله خلقكم وما تعملوا ربخه يخلقكم نعق ومنه تصرحكم حتى تصرحنا مخلوب ربي خالق لكن عم تخلصرحن كلنا قال يو صرحنا انتي بدريتنا يردوا اننا كمان نغاكه خمس كم سمقتال خمر مستاي زيدها اللغه اني دنغديو كبلاس سودي كاديو حمين كفرفر كتبلزي منك سغاز تريو زلها زيد ما رب مخان اما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئه كل دماني بذريتنا يا ربي زخون وقد بين الله تعالى في كتابه أن افعال العباد تقع بمشيئته كل صرحنا يا رب سبحانه وتعالى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 اب البقرة البقره اياك التميث حمسان سلسان ترك مالتي ولو شاء الله ماقتتل الذين من بعدهم ربي انت زيدلي انت زي يرو ماقتتل الذين من بعدهم يعني من بعد ارسال الرسل موسى عليه الصلاه والسلام نبي بني اسرائيل تلائفهم كله وعيسى عليه الصلاه والسلام نبي إسرائيل اسرائيل فيتوم تلائفهم كله بني اسرائيل بدحر نبي الله موسى وعيسى عليهما السلام ثقاته رب الثلاثة بخلافاتهم من بعد ما جاءتهم البينات اتحكي قلت امسكون اللوم زد ما اتحكي حجه والبرهان ان دار ايوب تورات والانجيل وريدون ابرزون رسالات ارضي زي التورات والانجيل موسى عليه الصلاه والسلام وعيسى عليه الصلاه والسلام مزخغلنكم علماء اليهود وعلماء النصارى شمت دسيلوم جنذب دسيلوم بالدنيا تفيهم مزنغر زدماني الدنيا اخيره بالدنيا من شطوه بسحابات يوم ملك يتحققوا صوا اي كالون طيب ولكن اختلفوا امس حاباتكم يوم. قال اليوم نتحكم تاعي حابي امه وحكم احباء بما والعياذ بالله ازيكه بصفات اهل الكتاب لتبينوا انه لنا سندبلون كله رب سبحانه وتعالى تحق وصقلص قبروا دبلون كله ابيوم تحق سوا انتي دعاني سبكي بلنا با كبرتنا لو خقنته تلو سلطان باغي نحز سبب بغفت ونا زخلوا العياد وبالله كنذب باغي نركب كنفتم الباني زخلوا ات في بالله, بالله فمنهم من آمن كبني اسرائيل ذا امنوا ونيروا ومنهم من كفر زخ حدد ما ولو شاء الله ما اقتتلوا رب انتهي بلالو مالتي ان تزيد عليهم يرى اي مت باسون اي مت تقاتلوا اب وجاءت النرم ولكن الله يفعل ما يريد ربي زدني عزا وقو ربي وقال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حتى القول مني لام لان جهنم من الجنه والناس اجمعين سوره السجدة الايه الثالث عشر سورة السجدة رب سبحانه وتعالى انت مالك يوم ولي شئنا لاتينا كل نفس هداها فتن دللنا نقول نفسها زئه هدايه محبنه مزقونا سفدايه محكونه زغن ايدلخون زدت له ما رب سبحانه وتعالى ونات الجنه خلقونا نار خلف ولكن حق القول مني اي وجب القول مني تستزاربكمه تغبره تزربات تزاربه انت ان حرلنا مالتي لام لان جهنم جهنم كماء بكفار ب اهل الشرك أهل البدع أهل الذنوب والمعاصي حتى أهل الذنوب والمعاصي تدا زي اوتير اللهم رب سبحانه وتعالى لكن أصحاب المعاصي فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة برحمته وان شاء عذبهم بعدله هذه عقيده اهل السنة والجماعه تدا دليلوا بمحرم بترحمات جذاذ اليوم قل كنت اعزبنا اتم مزغبروا يقصهم لكن دائما خالد مخلدين اب نار نذر مؤمن من اين برني بتا قدر زنوب فقد سيعب جهنم يودس ما لتيو جهنم من الجنة والناس اجمعين جهنم كما لا الى سبحانه وتعالى بغلتزري باغاننتن جن مالتيو كمون بدق سبات زي اخاني اتيزبولوا رب سبحانه وتعالى كما فوزت اكبرك وعليه الزبله ان الله لا يخلف الميعاد ولذلك رب سبحانه وتعالى اسباب غيره نب جهنم زاتوا من مخانم نقيرنا خاني الكفر كفار جاءتهم والبدع والمعاصي ذخلوا سبب لدخول النار مخانوا فبتقي سوى رب خابزين جايبه لنا وام ترى اشتغلته طرفا ما له واما العقل نظم قدريه والدسب طرح بدليتي زغبرن ربي كونن كتب اللزلزلو نتاعنا نملسلوم حنقولنا حركتنا يا مالجي واما العقل فإن الكون كله فإن الكون كله مملوك لله تعالى كل زعالم رئز زلنا كل مخلوقات ربي زوننوم والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى والدسب دماغ حد علم مالتك حد كابتن مخلوقات حد والدساب مالتك والدساب دما ربي يزوننه كما غيركم يقوم ربي اذا اللي كان يخون سبي باعلو زغبره زله تبلوسي ربي يزوننه الا نملس له مالتك ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك الا باذنه ومشيئته لا يمكن حد سب ابطي والنانيوز والنونو مسيو كم دليتي يا قبري خبل مالتي ولله المثل الاعلى اقترب بزملك خاني حدثت كم دليتي يا قبرك بلايكل فكابتي ماشي ان دليتنا يا رب ايوصلني لكن ربي سبحانه وتعالى خاني بطي بمرجو زغبرو ودسب خزو مخانو غيرنا لذلك لكل اراده ومشاهنا يا رب مخانوم كنامن أبتي نصرح ان قبروقن ربخت بلنا كله قال يو سرحنا بمريضان غيرو قالو اني ابتلاءا منه كتبلنا كبدلتنا و صعيزو لذلك معنت ان شاء الله عتي اتاخ للناس عتا في لكن معليش توم كلته وجلاتات طف من قد حقي غادي قد فوم قدر زاتو دزاربو من النايم من اللي متصل لي بارك الله فيكم نعم سراج تفضل الجبريه والقدريه احسنت اخي سراج بارك الله فيك الجبريه الانسان مجبر مالك جبرياك وخذ قدن مالك يا وسع جبر مجبور قدن ودي يبلغها له تغددي يسرح ذل لربي حتى بت المخير بمرتشو زغبره ولا سبقت الرب كتب له بك ربي ايو زبل زلم بر اسدليت يقولوا انا قتلت تلاقوا ربي اللي يقول قتلت بعده قتلته الزق عبي خلل في العقيده مخانو رد نعم اخي عبد الرحمن تم كلامك انت سلم القدريه احسنت بارك الله فيك القدريه يا شباب تائب كل شيء رب خطيب ورب خطيب عينبر بلي نماذ وذسب زغبر حتى حدقاتي مون بلوم. نعم فعلا اهل السنه والجماعه حدقاتي مون كبربي اما القدريه زقول نجر حتى حدقه كان نفسي بعدي يا ناس اذا ما كنا زي اسيرات ربقتي لا لا لا, لا بعلي سبز عبدنقاتي زوم ما قدر واهل السنه والجماعه وسط الانسان مخير ومسيير باب القدر وباب القدر زئم من تخيند مخا ربي ازي والعياذ بالله كفري كابزي رحقنا سلازي كلو خا ربي قلنا امننا اب تنقولوا نقر رب خطب لنا ندبلنا كنغطفو اي اي جباه ازي دماني انتيو عبي خللي هذا سب ذقولوا صراح قديفو رب خطب لنا وي ابذنبو وجقو اب حمقات وجقو غدف ندبل كاي خولخه كند استغفار زقبل زقدر لا رب اخذتي باللمبه زي حقيقه بل انما انا اتكاكي قبل الله بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته